الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي دولة بين ويهن وأنحوهم الأمر بالعكس فإنهم, كانوا فيهم فإنهم كانوا كان فيهم أصناف المذاهب المذنومة قوم منهم زنادقة وفيهم قرامقة كثيرة ومتفلسلة ومعتزلة ورافضة وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى استولى النصارى على تغول الإسلام وانتشرت القراملقة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك وجرت حوادث كثيرة ولما كانت مملكة محمود بن السبكتكين من أحسن ممالك بني جنسه كان الإسلام والسنة في مملكته أعز فإنه غزى المشركين من أهل الهند ونشر من العدل ما لم ينشره مثله فكانت سنة في أيامه ظاهرة والبدع في أيامه مقموعة وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان بالشام عز أهل الإسلام والسنة في زمانه وذل الكفار وأهل بدأ ممن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجاهمية ورحوهم وكذلك ما كان في زمانه من خلافة بني العباس ووزارة بن هبيرة اللهم فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام ولهذا كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم بالضلال ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض فذلك فأكثر من أن يحتمله هذا الموضع وكذلك ما يوجد من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة وعجائزهم كثير وإمة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد لأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة والخلاصة من أنواع الضلال وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال فهذا باب واسم كما قدمناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد لا يذال المؤلف رحمة الله عليه يتحدث عن محامد أهل السنة وجماعة ومن ذلك أن غير أهل السنة سواء من المتكلفين ونحوهم لا يحمدون إلا بأمرين إما أنهم وافقوا أهل السنة في شيء من الحق والصواب وإما أن لهم ردودا على من خالف الكتابة والسنة فاستطمد المؤلف رحمه الله وذكر شيئا من محامد بعض الخلفاء والملوك وتحدث الآن عن دولة بني بوين فدولة بني بوين كما سبق المرات هي دولة شعية وهذه الدولة نصرت البدع كما هي عادة الروافض وكما ذكر الشيخ لغير الموطن أن فيه تلازم أن البداع إذا ظهرت وقويت فأيضا الشرك والكفر يظهر ويقوى أهله ولهذا لحظ الشيخ رحمه الله لما ذكر ظهور المكتدعة قال وفيهم قرانطة كثيرة أو قال منهم زنادقة يعني هذه الدولة دولة بواهية فيهم زنادقة وكلمة الزنديق كما ذكر الشيخ في السبعينية عند عندهم قاعدة أطلقها راد به المنافق وإن كان لها عدة معانا لكنه عند الفقهاء بمعنى المنافق ولهذا قال الإمام حمد وغيره علماء الكلام زنادق يعني أنهم منافقون قالوا فيهم قرامطة كثيرة القرامطهم الباطنية الذين أكثر من يهود النصارى ومعتزلة ورافضة فلما ظهر هؤلاء البداع ظهر هؤلاء المكتبعة أيضا ظهر الكبر لحظة ماذا قال المؤلف قال حتى استولى النصارى على تغول الإسلام المسألة تلازم ظهرت البدء قوي الكفار واشتد أمرهم هذا الكلام الذي سبعناه قال روح الشيخ في مواطن قال ظهرت المشاهد في دولة بني بوعيه يعني المشاهد والبناء على القبور والأضرحة إنما ظهرت عند هؤلاء البويهيين يقول, يقول ظهرت البشاهب في دولة بني بويه لما ظهرت القرامطة بأرض المشرقي والمغرب أرض المشرق يعني لما قامت لهم دولة في البحرين او في هجر والمغرب اللي هي دولة هايش العبيدية يعني وطبعاً لما تأت يعني تأت يظهر البويهيون المشاهد ويعمرونها خلافاً لما جاء به الشرع من هدم الأبنية هذا الأمر طبعاً يفرح به النصارى وهذا قرره مؤلف رحمه الله في غير موطن أن النصارى يفرحون أن النصارى يفرحون لما يرونه تعظيم المشاهد ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في موطن والذين يعظمون المشاهد مثل هذه الدولة الرديئة دولة بن ابويه والذين يعظمون المشاهد لهم شبه شديد بالنصارى ويفرحون أي النصارى بما يفعله اهل البداء مما يوافق دينا وقال في موطن ثالث الاتصال بين الباطنية والكفار كالاتصال بين صوفية وحدة الوجود والكفار يعني هناك صلة وتواصل بين الباطنيه وبين الكفار وان هذه الصله مثل الصله ايضا صله الصوفيه في وحده الوجود اللي هم مع الكفار هذه الحالات هذه الدقوله ثلاثه في الفتاوى 27 67 و100 و61 و400 وفي الصفديه الاول 72 و100 أشار رحمه الله إلى مملكة محمود بن سبكتكين وسبقا جاء له ذكر قبل الماضي ومر بنا أنه من يعني كما الشيخ أثنى عليه في عدة مواطن من خياري ملوك أهل الإسلام فمحمود رحمه الله نصر السنة وأظهرها وأيضا يعني هو كان يعني تابعا للخلاف العباسية فكان يخطب للقادر قال يخطب للقادر يعني أنه إيش يعني تحت ولاية بني العباس مما يعني يذكر له ويحمد له أنه تتبع الزنادقة حتى قالوا أنه قتل عشرة آلاف زنديق كذا قالوا وايضا لما قال عندك المؤلف غزر المشركين نعم غزر المشركين ويعني كثر صنما لهم صنما شهيرا اسمه سمونات يعني كان هذا الصنم يعني يقصد يعني من دون الله فكسر هذا الصنم وأتلفه أيضاً يعني أبن كثير رحمه الله ذكر شيء من حدله العجيب رحمة الله عليه ومن ذلك قصة حصلت له أن, أن أحد الرائية جاء إليه يشتفي ان شخصاً يعني يعتدي على أهله ويواصل هذا الاعتذاء فاغتم محمود رحمه الله لهذا وقال إذا جاء هذا الرجل يعني متعديا أو, أو, أو يريد أن يفعل الفاحشة بيهلك فأعلمني وأمر حجابها أن لا يمنع هذا الرجل في أي ساعة بليلة ونهار فبعدها جاء الرجل وأخبر محمود رحمه الله عليه فمحمود رحمه الله عليه ذهب إلى, إلى بيت الرجل وجد هذا الفتى الفاجر مع زوجة هذا الرجل في فراش واحد وقد أوقد شمعة فما كان من المحمود رحمه الله لأنه أطوى الشمعة ثم حذ رأس هذا الفتى ثم طلب أيش أن يعطى ماء فسأل عن ذلك فقال رحمه الله قال أني لما رأيت هذا الفتى فإذا هو ابن أختي قريبا له فما يعني ما استطعت أن حره إلا إيش حتى أطفي إيش هذه الشرعة وأما شرب الماء فيقول صحمه الله يقول, يقول يقول كل هذه الأيام كان صائمة يعني قال لم يفصر حتى إيش حتى ينتصر هذا مما ذكر رحمه الله الشيخ السلام عن محمود ذكر ذلك في ذكر بعض من فضائله في الدر السادس 53 و 200 أن السلطان نور الدين محمود اللي هو نور الدين محمود زنكي تشيخ السلام أثناء عليه كما تلحظون من جهاده لأعداء الله ومن ذلك ما قال رحمه الله في الفتاوى قال ليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين زنكي وصالح الدين اللي هو الأيوبي العادل. العادل هو أخ صلاح الدين كيف مكنهم الله تعالى وأيدهم وفدع لهم البلاد وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذنه الله فالمقصود من الشيخ رحمه الله يثني على هؤلاء نور الدين صلاح الدين العادل في جهادهم لأعداء الله ويعني بغضهم للصليبيين وقال أيضا في موضع آخر وكان صلاح الدين وأهل بيته يذلون النصارى ولم يكونوا لاستعملون منهم أحدا ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد وفي موضع ثالث قال صنف الرازي اللي هو الفخر صنف التأسيس اللي سمى تأسيس التقديس قال صنفه للملك العادل الملك العادل هو أخو صلاح الدين قال ولم يكن من النفاجل يقول ان العادل وصلاح لم يكن لم يكن من النفاق لم يكن المعطل فان ظهر من سيرته ما يدل على تعظيمه لاهل الثبات والمعروف عنه واهل بيته عن العادل وصلاح عنهم تعظيم الحديث قالوا ان كان في اهله من يميل قلت يقولون يعظمون الحديث وقعوا في شيء من ايش من النفي وتعطيل الصفات هذه الحالات في الفتاوى الثامن والعشرين ثلاثة وربعين وفي الأدام الشرعية لعب المفلح الثالث صفحة 200 وفي بيان تلبيس الجهمية في أوله الجزء الأول الثلاثة عشر قال رحمه الله وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة طبعا معرف أن عندنا المتكلم وعندنا المتكلم وعندنا أهل السنة المحظة وسبقا مرة بكم وتعرفون أن المتكلم هم هم في البرزخ بين أهم السنة وبين الفلاسفة وأنهم أرادوا أن يوفقوا بين الفلسفة وبين النقل أرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا قال رحمه الله وما يوجد من قراءة إمة الكلام والفلاس وعلى بني جنسهم بالضلان وهذا يعني سبقا مرة بنا أن الشيخ ذكر في عدة مواطن ففي الدرء الأول في الستين ومئة وفي الثالث واحد ستين ومئة سيذكره أيضا في هذه الرسالة وأيضا ذكره الحموية كما يعني جاء ذلك هنا قال وكذلك ما يجي من رجوع المتهم لمذهب عمومي للسنة وعجائزهم كثير كان طبعا يلمح إلى مقالة الجويني أبو المعالي الذي يعني أظهر ندمه وتوبته وقال وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائزي ليس أمور وها أنا ذا وقال على عقيدة عجائزي ليس أمور قالوا أمة السنة والحديث لا يرضع أمهم أحد ويقررهم أن أمة السنة وجماعة وأن أمتهم أكثر الناس ابتلاءا وابتحانا إلا أنهم أعظم الناس ثباتا كما ذك عندك مقالة عرقل لما قال إن الإيمان إذا خالطه بشاشته القلوب لم تسقطه أبدا طبعا هنا مقاترة إلها شأن باعتبارنا هم من يعلم الكتاب وإعتبارنا الصحابة نقول هذا الحديث آه يعني آه مصدقين له ومؤيدين لما فيه هنا لما ذكر أن, أن, أن, أن, أن, أن يعني أن الأهل الكلام والفلسفة يعني يشهدون على أصوصهم بالضلال وأيضا تجد أنهم يعني يشهدون على أسلافهم بالانحراف هذا وقف عنده المؤلف في الدرء يبين رحمه الله أنك يعني تجد أن الطائفة التي انحرفت وظلت عن السواء السبيل أنك تجد في هذه الطائفة في نفسها من يعني يكشف ومن يتحدث عليه عن هذه الانحرافات ويبينها وفعلا يعني الشيخ لما مثلا يدفع نقالات الرازي الفخر تجد أن الرازي على تذبذل واضطرابه وحيرته نعم إلا أنه تجد يش ينقض كلام أسلافه من الأشاعر وهذا يعني له نظر الكثيرة في الماضي وفي الحاضر وهذا كما بيّنه الشيخ الله يعني أن النفوس أصلا فطرت عليه على الحب الحق فهذه النفوس إذا جاءها شيء من هذا الصفاء والنقاء وزالت تلك العوار وذلكموانع تجد انها يعني تثبت الحق وترد على الصاديه وهذا مثلا عندك بالرشيد الحفيد يعني وفينشوف يناضل ومع ذلك كان يقول عن اسلافه يقول ومن قال في الالهيات كلاما يعتد به يعني يقول هؤلاء ما لهم شيء في, في في في الالهيات واكد المتكلم يقول يقول شيخ الاسلام يقول قل أن رأيت حجة عقلية هائلة لمن عارض الشريعة قد انقدح لي وجه فسادها إلا رأيت بعد ذلك من أئمة تلك الطائفة من قد تفضن لفسادها يعني من هناك حوق حجة طبعا لا بدك حجة مو معنى أنها حجة عن الحق الحجة قد تكون حق لبعض لكن حجة هائلة لا شاء نحتفون بها تجد هذه الحجة يعني التي قشق يعني بيّنت فسادها أجد أن في هذه الطائفة في نفسها ومن أتباعها منعج من يعني يتفطن لفسادها كذا قال رحمه الله في الدر الأول 76 و300 وعلى كله يعني لما يذكر شيخ المتفلسفة ما في مقارنة بينما جاء به الرسل وبينما جاء به المتفلسفة ولهذا يقول رحمه الله في الصفذية ما جاء به الرسل ما يكون في حكمة اليونان من جنس طب العجائز إلى طب أبو قراط فلما تأثي طب العجائز وتقارن بطب أبو الذي هو يعتمر عليها العمدة في الطب فكذا أيضا لما تقارن فتجد أن ما جاء به الرسل بالنسبة لحكمة اليونان هو مثل طب أبو قراط بالنسبة لطب العجائز هكذا قال في الصفحة رحمه الله الثاني خمسة عشرية وثلاثة أمية طيب اتفضل وجميع القوائد المتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلحوا من الآخرين وأقربوا إلى الحق فنجد كلام أهل النحل وفيهم وحالهم معهم بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم وإذا قابلنا بين الطائفتين أهل الحديث وأهل السلام فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول إنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم أما الأول فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو بآثار لا تصلحوا للاحتجاج وأما الثاني فبأن لا يفهم معنى الأحاديث الصحيحة بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك والأمر راجع إلى شيئين إن زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة كالأحاديث الموضوع وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها إذ كانت اتباع الحديث يحتاج أولا إلى الصحة الحديث وثانيا إلى فهم معناه كاتباع القرآن الخلل يدخل عليهم من فرق إحدى المقدمتين ومنعابهم من الناس فإنما يعيبهم بهذا ولا ريب أن هذا موجود في بعض يحتاجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع بأثار مفتعلة وحكايات غ ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه وربما تأولوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف ومعقول السخيف قد يخسرون ويضللون ويبدعون أقواما من أعيان الأمة ويجحلونهم ففي بعضهم من التفريط للحق والسعدي على الخلق ما قد يكون بعضه خطأ مرفور وقد يكون منكر من القول والزور وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات فهذا لا ينكره إلا جاه أو ظالم وقد رأيكم من هذا عجائب لكنهم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفدور ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علما لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم هكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم وبيان ذلك أن ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد مع انتقاد أنه طريق إلى التصور والتصديق هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف, أضعاف أضعاف ما هو في أهل الحديث فبإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والعقصة الكثيرة العقيمة التي لا تفيد معرفة بل تفيد جهلا وضلالة وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناها تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر وما أحسن ما قول الإمام أحمد رعيف الحديث خير من رأي كلامه طيب الآن للمؤلف رحمة الله عليك كما تلحظون لما ذكر شيء من فضائل مناقب من أهل السنة رحمة الله عليهم قال هنا وجميع الطوائف المتقابلة من أهل هواء تشهد لهم بأنهم أصلحوا من الآخرين وأقرب الحق هذا الكلام بي فنجد كلام أهل النحل فيهم وحالهم معهم بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم فالشيخ حيالي يطلق على الفرق الاسلاميه النحل ويطلق على اليهوديه والنصرانيه الملل فلكن احيانا يعني يتجاوز في هذا ويسمي اليهوديه والنصرانيه نحله فهذا ليس يعني لي لا الشيخ علي نج يجعل ذلك امرا مقطوعا به كما تجد عند بعض الناس يجعل حال المسائل الصلاحيه يجعلها كما لو كانت حقائق يعني عقلية مقطوع بها حقوق شرعيه فتجد بعض احيان الذين درسوا المقالات والكتب يقول لك نحله ما ليس له اصل السماوي ليس له اصل اللي يسمونها حاليا الديانات الوضعيه كالهندوسيه او مثلا البوذيه يعني من من ذلك والالمن يقول ما له اصل السماوي كاليهوديه والنصراني هذا هذا سلاح ليس ليس ملزما اما الشيخ رحمه الله في قضيه التعديل بالنحل والبلل يعني لا, لا, لا, لا, لا يعني استعمل استعمل هذا وذاك فيطلق الملل والنحل على الأديان وايضا على الفرق الاسلاميه كلام المؤلف رحمه الله لما قال اذا قابلنا بالصائفين هذا المقطع المثين يعني الشيخ رحمه الله يعتني بقضيه ما يسمى بلغه الحصر النقد الذاتي وبيان تقصير عن السنه وتفريط الاهل السنه عندهم تفريط عندهم تقصير ولا خلون من الخلل لكن مع هذا كله هذا الخلل الذي عندهم وهذا التقصير وهذا التفريط او حين البغي والعدوان الذي قال عن شيء وقد رايت من ذلك عجائب مع هذا كله هذا التقصير او هذا الحراف او هذا الكذب الذي فدى او الاخبار المكتوبه التي قد يعني يرونها او يعني يقع من سوء الفهم يعني هذا يعني لا يعد شيء بالنسبة لمخالقه فإن كان يعني يرون مثلا حديثة مكتوبة فغيرهم يروي أضعاف أضعاف أضعاف ذلك فتجد أن رحمه الله عندما يتكلم في هذه المسائل يتكلم بكل علم وعدل المؤلف رحمه الله بيّن لك أن ما يؤخذ على السنة يعني أو على بعض المكتسبين للسنة هم أضعار الأول أنهم يرون حديثة لاتة إما ضعيفة أو موضوعة والثاني من جهته سوء الفهم أو قلة الفهم فقد يفهمون الحديث أو يفهمون النصوص الشرعية فهما يعني فاسدا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وهذا المعنى أيضا ذكره في لكن في الصفدية أضاف أمرا ثالثا من جهة القصور في الرد فقال قصور المنتسبين للسنة اولا أنهم لا يعرفون معالي نصوص الوحيين كتاب السنة يعني من جهة قلة الفهم الثاني لا يردون،, لا يردون ما يناقضها ويعاربها وذلك تنبيه المؤلف الواطن أن من قصورها السنة أن هناك شبهات اعتراضات أقيسة فيحصل عند بعض القصور عند القصور يشفررد على تلك الشبه الثالث أنهم لا يعرفون النصوص الصحيح من غيره لا يميزون الصحيح من الضائف هذا يقع عند بعض المتسبع السنة ثم ذكر مقاتل إمام محمد رحمه الله معرفة الحديث والفقه معرفة الحديث والفقه فيه حب إلي من حبه فلاحظ الإمام محمد رحمه الله يعني فضل الفهمة والفقه على الحب كذا في الصفدية الأول 86 و 200 بعدها قال رحمه الله والأمر راجع إلى شيء إما زيادة إما زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة كلاحاديثة معبوعة وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفضل يعني كما سبق المرة بالآن يعني كلام المؤلف رحمه الله يعني هو يعطيك قواعد في التعامل مع كلام الغير كلام المخالفين وما تجد من من ركام الأقوال والاعتراضات الشبه. الشيخ رحمه الله يعني بما حباهه تعالى من العلم والبصيرة وساعة الأفق يقول كل هذه الأقوال هذه ترجع إما إلى إيش؟ إما تكون أقوالها لا تثبت وإما أقوال إيش؟ يقع فيها سوء الفهم وقلته فالشيخ يعني يسير على الأفق منهج مضطرد ومتزق ونظائر ذلك مثلا لما يرد على المخالفين في كتب الأخرى تجد مثلا يقول مثلا في مثلا في المجوع مثلاً يقول العلم إما نقول المصدق عن معصوم يعني الحديث الصحيح والثابت وإما واما قول عليه دليل معلوم قول عليه دليل معلوم كذا في المتاو الث 13 29 و 300 لما كان يرد على رساله القشيري والقشيري يريد بعض الاثار فكان يقول هذا الاثر مثلا ليس دليل الناقل تجد المؤلف يعني يسير على طريقه الحديث أن الإسناد يدين فلما يرد مثلا معظم آثار يقول والله لا يثبت عن الآخر وحيانا لو ثبت فيقول هذا خطأ من إيش خطأ من القائل أن القائل قد يكون عارما وليس وليس معصوما هذا تجده يتكرر في الرسالة الاستقامة مفرد على القفيري قال عندك هنا فالخال اللي يدخلوا عليهم في الكتابة من ترك إحدى المقدمة المقدمة ثانية هي إما عدم الصشف وإما يشف وإما عدم وإما عدم الشهر إلى أن قال لما ذكر أنه قد يقعون في هذا وذاك قال وقد يكون منكرا من القول وزورا وهذه بيك النهل السنة في مقال سلوان النهل السنة يكتبون ما لهم عليهم خلاف اهل البدع الان قال لكنهم بالنسبه غير ذلك المسلمين بالنسبه لبقيه ال نعم الان اهل الاسلام عندهم من الظلم والحدور والذنوب ما لا يعلمه الا الله لكن هذا الشر الذي عند عند عند اهل الاسلام هو يعني يعني عند غيرهم اضعاف اربعه فكذا أيضا ما يؤخذ على السنة من الاستدلال بنصوص لا تصح او من قله فهم هو عند غيرهم من الطوائف معتزل ولا شيعة ولا خوارف ولا مرجع أضعاف أضعاف ذلك إلى أن قال رحمه الله وبيان ذلك أن ما ذكر من فضول الكلام يعني لاحظوا الآن فلا لما مسأل الكلام أو يسمون علم الكلام وليس علما هم قالوا أن العلم جهلا لكن هم باب التجوز ولل المؤلف كما سبق وكما يعرف الكثير منكم العلم ما قام عليه الدليل والنافع نجا به الرسول هذا ليس علماً. ليس علما ولا هذه العلماء لم يردوا له ذم الكلام ما يبغوا ذم الكلام كتاب الهروي مثلا ابو عبد الرحمن السلمي يقول ذم الكلام ولي بسميه كلاما تنوعت الاقوال لكن هذا الذي يبدو ان هذا السفه تزميذ ان ايش ان اصحابه الذين من ذلك مجرد تشقيق في العبارات وفضول كلام لا ينفع ولا يثمر قال أن ما ذكر من فوضول كلام الذي لا يفيد من اعتقادي أنه طريق للتصور وتصديقه هو فئة الكلام والمنطق أضعاف أضعاف هم الآن يتعمون أهل السنة بالكلام والحشو كما مر بنا وهم أحقوا بذلك قال فبإذا احتجاج أولئك بالحديث ضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيث الكثير عقيمة إذا كان أهل السنة وبعضها لسنة يحتاجون حديث ضعيف هؤلاء يحتاجون بأنواع من الأقيثة في غاية الفساده والعقوة قال التي لا تفيد معرفة فلتفيد جهلا وظلالا قال وبإذائي تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناها تكلف هؤلاء من الصور لما قال وبإذائي يتكلم أولئك من أولئك حسب السياق ها؟ من أولئك انا قال وبإذائي تكلم أولئك لما أرسلنا يعني يقول في مقابلنا أهل السنة تكلموا بأحديث لا يفهمنا معناها تكلف هؤلاء لهم المتكلف أهل الكلام تكلفهم من بغير علم أهل أعظم من ذلك وأكثر وذكر عندك مقاتل إمام أحمد عندما قال ضعيف الحديث خير لنا من رأيي قنا وطبعا هذا الكلام يعني عتنا به خاصة في قاعدة جليلة أبين أن مراد الإمام أحمد الضعيف هنا ليس الضعيف يعني المسووك وانما هذا التقسيم كان عند العلم أن الحديث ما يكون صحيح ولا ما يكون ضعيف حتى جاء ابو عيسى الترمذي رحمه الله فلقم اعظم ثلاثه الصحيح الحسن الضعيف يقول شيخ الاسلام وكان الحديث قبل الترمذي صحيح او ضعيف والضعيف يعني قد يراد به الضعيف المتروك ويراد به الضعيف غير المتروك فمراده رحمه الله هنا بالضعيف ليس الضعيف المتروك الذي يحتج به ولا يحتج به وإنما هو آآ غير آآ غير المتروك ولهذا يمثل له مثلا يمثل له مثلا حديث عمر بن شعيب عن أبيان جد وهذا تعرفون أن لباء المصطلح يجعلون ماذا من الحسن تقول الشيخ السلام رحمه الله لكن أحمد وغيره جوزوا أن يروا في الفضائل والترغيب والترغيب ما لا يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب إذا كان العمل مشروعاً بدليل المشروع ولم يقل أحد أنه يجوز أن يجعل الشيء مشروعاً بحديث ضعيف فالمقصود أن الحديث الضعيف هنا ليس هو الحديث المتروف او الحديث الموضوع أبيّن المؤلث رحمه الله في كلمة الضعيف أن الضعيف يعني مثل المرض أحيانا المرض, المرض قد يكون مرضا نسميه الفقه المرض المخوف قد يكون المرض قد يكون المرض خفيفا فكذا الضعف قد يكون قويا فيكون المتروك قد يكون دون ذلك هذا تجدون في قاعده جليل بالتوسل والوسيله لتحقيق الشيخ ربيع مدخل صفحه 260 و100 وفي المنهج الرابع 41 و طيب ثم لأهل الحديث من المزيث أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعض هو كلام في نفسه حق وقد آمنوا بذلك وأما المتكلمة فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقل أصل عظيم من أصول الشريعة بل إما في تأييده وإما في فرع من الفروع وأولئك يحجون بالحدود والمقاييس الفاسدة في نقل الأصول الحقة الثابتة إذا عرف هذا فقد قال الله تعالى عن إتباع العمة من أهل الملل من خالقين للرسل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فيحروا بما عندهم من العلم قال تعالى يوم تطلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وطعنا الرسول إلى قوله والعنهم لعنا كبيرة ومثل هذا في القرآن كثير وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي بإتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق الناس, الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة فإنهم مشارقون سائر الأمة فيما عندهم من أمور رسالة ويمتازون عنهم بما به من العلم الموروث عن الرسول مما يجهله غيرهم أو يكذب به والرسل سلوات الله وسلامه عليهم عليهم البلاغ المبين وقد بلغوا البلاغ المبين وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهو الأمين على جميع الكتب وقد بلغ أبينا البلاغ وأسمه وأكمله وكان أنصح الخلق بعباد الله وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا وأما غير أتباعي من أهل الكلام فالكلام في أقياستهم التي هي حججهم وضراهينهم على معارفهم وعلومهم هذا يدخل فيه كل من خالف شيئا من السنة والحديث من المتكلمة والفلاسفة الكلام في هذا المقام واسع لا ينضبط هنا لكن المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكديبا للحق في مسائلهم وذلائلهم لا يكاد والله أعلم تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشروفين بهم وأنا إذاك صغير قريب العهد من الاشتلام كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل إما في الدلائل وإما في المسائل إما يقول مسألة تكون حقا لكن يقيمون عليها عدلة ضعيفة وإما تكون المسألة باطلا فأخذ, فأخذ ذلك المشروف بهم يعظم هذا وذكر مسألة التوشيد فقلت التوشيد حق لكن اذكر ما شئت من عدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما فيه فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب إلى ابنه وكان من منهم فأصدير لهم فذكر ذلك له قال فأخذ يعظم ذلك علي فقلت انا لا أشك في التوحيد ولكن أشك في هذا الدليل المعين ويدلك على ذلك أمور طيب أفضل هنا قال رحمه الله ثم لأهل الحديث من المزيد أنما يقولونهم الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام في نفسه حق يعني, يعني لو كان مثلا او كنا مثلا أو بعضنا من أهل السنة يقول كلاما لا يفهمه لكن هذا الكلام الذي لا يفهمه هو حق ومن من القرآن ومن السنة النبوية الصعية أما المتكلمة فهم يقولون باطلا يعني كلام لا يصش ولا يتمث وأيضا زد على ذلك يشأل هو يشأل هو يشأل سوء الفهم وقلته قال الشيخ واحد الحديث لا يستدلون بحديث ضعيفا في نقض أصل عظيم أصول الشريعة لكن لما تأتي لها ولا يعني أحيانا يحتاج بحديث لا يصح وربما كان موضوعا في نقضي أصل يعني فهم من أبعد الناس وأجهل الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فقد يحتاج بالضعيف المسرك وربما احتاج بالموضوع في, يعني في أصول مثل ما احتاج مثلا للبعض يقول في يش في نفي العلو حديثنا عمران حسين كان الله ولم يكن قبله هذا الحديث ثابت فيأتي بعض يقولك وهو الآن على ما كان يجعلها الروايه التي لا تصح ولا تثبت ان بها اصل من اصول الاعتقاد وينطق بها صفه اثبات سده العلوم لله تعالى قال إما في تايده واما في فرع من الغروب يعني هم ان السنه المحتجون بحديث ضعيف هو باب الاعتماد ليس باب الاعتماد وسبق المره بالكلام لما احمد لما يعني يعني تساهلون في في في الحديث الضعيف لما هو في الترغيب والترهيب وبهذه الأصول وبهذه الشرط الثلاثة أن لا يكون الضعف شديدا أن يكون أصل العمل ثابت ومشروع أن لا يعتقد تبوت هذا الحديث يقول الشيخ رحمه الله عن هؤلاء المتكلمة وهؤلاء القوم هكذا في بيانت المتجامية القوم من أعظم الناس إتيانا بحشو القوم الكثير الذي تقل فائدة وتعلم مضرته ففعلا القوم عندهم حشو حشو كما مغرب الأميران دعم الشيخ يعني يصفهم بما جاء في حديث مزرع أن كلامهم ك كلحم جبل غط على رأس جبل وعر لا سأل في ارتقى ولا سمين فينتقل كلام الشيخ هذا عنهم في بيانة الاستجامية الرابع 206 قال قال فاتقان مرث على اتبعنا ائمه من اهل بني الخلاف وصل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم نعم هذه الايه كما تعرفون اوردها الشيخ الامام محمد عبد الغافي في الشموعات وبين ان اهل البدع واهل الضلال عندهم علوم يفرحون بها ويفتخرون بها والشيخ الاسلام يقول عن هذه الايه الكريمه يقول أن بعض اهل العلم قال أن هذه الايه تتناول فرس هذه الايه تتناول الفلاسفة والعبرة بعمل لفظ فتجد أن الفلاسفة ضحولة بما عندهم وكالأيض المتكلمة ونحوهم هكذا في الصفادية الجزء الثاني 47 ومئتي إلى أن قال وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين نعم السعادة وضد السعادة الشقاء فالشقاء في الدنيا والآخرة سببه الجهة البنيئة تعالى ولهذا في, في, في الدر قال الشيخ رحمه الله عامة من ظل في هذا الباب او عجز فيه إن بسبب ماذا؟ بسبب تفريطه في اتباع ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وستدل بآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعلى قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يظل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة أما قوله رحمه الله والرسل صلوات الله وسلامه عليهم عليهم بلاغ المبين هذا المعنى يعني مما يعني يحتفي به الشيخ كثيرا ويتكرر في مغلغاته في عدة مواطن أن أهل السنة يعني يصدقون ويتبعون العلم الموروث عن الرسل عليهم السلام وان الرسل عليهم السلام لهم هذه المزايا الثلاث واتم عند النبي عليه الصلاه والسلام انهم اعلم اعلم الناس بالله وانهم افصح الناس اعظم الناس فصاحه وملاغه وبيانا والثالث انهم ايش انصح هم اعلم وأفصحوا وأنصح عليهم السلام قال أما غير أتباب الكلام فالكلام في أقصدهم في أجدهم براهيم أين عم على معارك معلوم وهذا يطلق فيه كل من خالف شيء من السن وعلم إلى أن قال أن الفلاسف والمتكلمين من أعظم رئادة من محشوة سبق المر بنا كلام الشخصي بيانة تنديس الجامية ولهذا مثلا عندك بالذات الفلاسف ضلالهم ضلال مبين ضلالهم شريع ولهذا يقول الشيخ رحمه الله يقول الفلاسفة نهايتهم يعني إذا وصلوا إلى الغاية والسقف كما يقولون نهاية الفلاسفة هي إيش؟ آه هي آه يعني قول مشركي يعني آه آه أصح ما عندهم هو قول ماذا أن يقول بقول مشركي فهم أسوأ الفلاسفة من سينة والفرابي وغير منها ولا الزنادق فهم من مشركي العرب يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر مقادة الثلاث في الملائكة وسيتكلم عنه بعد قلاء عليه السلام فقال قولهم في الملائكة أشنع من قول مشركة عرب مقالك مشركة عرب في غاية الشناعة قالوا أن الملائكة بانة الله تعالى عن ذلك علما كبير لكن مقادة هؤلاء أعظم فسادا هؤلاء لم يثبتوا الملائكة لم يثبتوا مخلوقات وإنما جعل الملائكة حقولا أما القضية أن هناك ملائكة يعني هم مخلوقون وأنهم النور نور ونحف ذاته هم جعلوا هذه الملائكة مجردة عقول مجردة فمقالتهم في الملائكة أشنع مقالة مشكل عرب كذا قال المهلم قال أن قال قال ونهاية الفلازمة إذا هداهم الله بعض الهداية هي بداية اليهود والنصارى الكفار كذا في الردع المنطقيين في صفحة 22 ومئة وصفحة 33 ومئة بعدها الشيخ رحمه الله ذكر شيئا مما يعني حصل له وهو يعني قد يعني شارف البلوغ لما قالوا وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر له ينتصر للمتكلمة وأنا إذاك صغير غريب العهد من الاحتلام طبعا الشيخ كما ذكر الذين ترجموا له رحمه الله عليه فالشيخ كما ذكروا أنه ناظر رحمه الله دون البلوغ يعني قبل أن يناهز البلوغ كان يناظر وافتا وعمره عشر عاما وذكر شيئا من, من من ردوده وهو يعني في في هذه السن المبكرة مثلا هو ذكر مثلا في كما جاء في المجلد العاشر ان لو رد وهو صغير قد شارف البلوغ او اقرب لذلك رد على الصوفيه لما زعموا أن من اسماء الله آآ انه آآ فكان الشيخ رحمه الله الخطره دي كانت يتكلم عن أن ذكر الله لا بد أن يكون جملة تامة. لا إله إلا الله أو الله أكبر ثم جاء من الصوفية من يقول بلفظ جلال الله هكذا ثم جاء منه وأسوأ منه وفظار يقول ليش هو فبعض هؤلاء العابدين من الصوفية يقولون أن, أن هو جاء في القرآن واحتجوا بآية هاي وما يعلموا تأويله إلا الله لا لا لا. العبث الشيخ رد عليهم وقال اي هكذا وما يعلم تاويله الا الله ما قال ما يعلم تاويل ثم جاءته رسوله واستكنه فهذا من ردود الشيخ رحمه الله عليه في تلك السن المبكرة هذا في الفتاوى العاشر 6050 ايضا من من, من نقول من, من طفوله الشيخ طبعا عنده طفوله ما شاء الله في الاصل الحديث تستمر ل 18 سنه ما شاء الله هذا لكن نقصد غري من ذلك مما حصل له الشيخ في سنه السنه المبكره انه يعني طلبوا من يحضر يحضروا سماعا سماع الصوفيه نعم السماع لهم وجاءهم شيء من الرزق نعم فطلب فنادى احدهم وقال تعالى خذ نصيبك خذ نصيبك يشمل هذا السماع فقال رحمه الله قال كل نصيب لا يأتي من ضريق النبي عليه الصلاة والسلام فإني لا أكل مثل فالله تعالى يعني بمنه وكرمه حفظ هذا الإمام وصالر عن ما كان ظاهرا متشرا في ذلك الوقت من التصوف والكلام أيضا من النطائف أن الشيخ رحمه الله في, وهو في, في, في هذه السنة المبكرة ذكر في بيانة النسجامية أنه ناظر في قراءة المنام أني أناظر البسينا لو فعلا ذكر طرفا من المناظره ليتكم ترجعون اليها مناظره والله ما تقراها واضحه والله لكن بعدين يحتاج يحتاج قاموس يعني. فهذه مناظره طريفه والشيخ ماذا في, في هذه السنه المبكره كان يناظر البسينا في البلاء يعني هم يعني, يعني, يعني في المنام يعني حصل السيارة سياره ولا يعني هم يعني شهوات وكل هنعم بالذي فيه ينضح ولكن هذا ابن تييم هنعم وينحم في المنامش يناظر ابن سينة هذا في بيان تدفع الجامعية الخامس 63 ومائتين قضية كل نصيب الله يأتي من طريق محمد عليه الصلاة والنفين إلى أكل مثل الفتاة العاشر 18 واربعمائة ولاحظ الآن الشيخ كما يقع في طريقته في, في, في التقعيد والتأصيل يقول الآن موطن الضلال عنده والخلل إما في الدلائل وإما في المسألة فقد تكون مسألة حق لكن الدليل فاسد فلما تأتي مسألة التوعيد التوعيد حق لكن يستدل بأدلة لا تصف أو بأقياسة فاسدة فلما يستدل مثلا يقول لك مسألة إيش إثبات أن الله فعله الصالح كونك تثبت أنه فعله الصالح هذا يعني هذا يعد توحيدا إثبات غوبية ما هو أنه الصانع الخالق لا يمكن يستدل بأدلة في غير المسائل فهو الآن تجده لما يريد ان يثبت الأخلاق والصانع لا يمكن يثبت ذلك على حد دعوة طبعا إلا بإنكار صفاته الفعلية الخيارية وهكذا فالمقصود أن, أن ضلال القوم إما تجده في الدلائل وإما في المسائل أو, إيش أو في هذا وذاك ويذلك على ذلك أمور أحدها أنك تجدهم أعظم الناس الشكل مضطراض وأضعف الناس علما ويقين وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم وشواهد ذلك أعظم من أن تذكره هنا وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاقتراض والقدس والجدل ومن المعلوم أن الاعتراض والقدس ليس بعلم ولا فيه منفعة وأشتن أحرار صاحبه أن يكون بمنزلة العام وإنما العلم في جواب السؤال ولهذا تجد غالب عجدهم تتكافى إذ كل منهم يطلح في أدلة الآخر وقد قيل إن الأشعرية مع أنه من أقرب من السنة والحديث وأعلمهم, وأعلمهم لذلك صنف في آخر عمره كتابا في تكافؤ الأدل هي أن أدلة علم الكلام فإن ذلك هو الصناعة التي يحسن الكلام فيها وما زال أمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم, في طريقهم كما ذكر الله عن أبي حامل لغيره حتى قال أبو حامد الغزالي أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب باب الحيرة والشك والأصدراب لكن هو مسرق في هذا الباب حيث أن له نهمة في التشكيك دون التحقيق بشلاف غيره فإنه يحقق شيئاً ويثبت على, ويثبت على نوع من الحق لكن, لكن بعض الناس قد يثبت على باطل المحق بد فيه من نوع من الحق وكان من فضلاء المتأخرين وأبرع في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي كان يقول استلقي على قفايا واضع المحفطه على نص وجهه ثم اذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يقع الفجر ولا يترجح عندي شيء ولهذا عشر الخطاب بحجج متهافه كالزجاد يتقالها حقا وكل كاسر مكسور فاذا كانت هذه حال الحجج فاي لغو باطل فاي لغو باطل محشو يكون اعظم من هذا كيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو اهل الحديث والسنه الذين هم اعظم الناس علما ويقينا وطمئنينه وساكنه هم الذين يعلمون ويعلمون انهم يعلمون وهم بالحق يوقنون لا يشكون ولا ينفرون فامامه اتيه علماء اهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفه والهدا فامر يدل عن الوصف ولكن عند ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منهم شيء لان المتفلسفه المتكلمين وهذا ظاهر مشهود لكل احد طيب حسن هنا أه... يقول انك تجد معظم الاسئله مربله ان اعظم الناس شكا اهل الكلام فتجد عندهم الشكل اضطراب ذكر المؤلف رحمه الله ملحظه ذكر ملحظه مهما لغايه ما عندهم الاعتراض والقدح هذا الاعتراض والقدح ليس ليس محبده علما منقبته وليس علم وهذا الان تجد الان في ثقافه العصر الحصر يعني يفتخر البعض إنه يريد ايش اعتراض فكل ثاني يرد اعتراض او يقذ هذا ليس ليس ليس علما ولا اي منفع ذكر عنك مقالة أن الأشعر كتب تكاف والأدلة فهنا مسألة تكاف يعني هي يعني مبنية على على مسألة القول بأن كل مجتهد مصيب وكلمة كل مجتهد مصيب والكثير منكم يعرف التحقيق في ذلك أنه لا, لا يقال بهذا الإطلاق كل مجتهد مصيب بل بد أن نحرر معنى إيش الإصابة. فإذا قيل كل مجتهد يصيب أريد بالإصابة يعني أن من اجتهد وتحرى أريد بالإصابة عدم الإذن فنعم بعناء على حديث من اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اخترى له أجران أما إذا أريد بالإصابة يعني موافقة عين الحق فلا الحق واحد ولا يتعدد قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال والله فعلا قال وجعل الظلمات والنور فالنور واحد والطرق المتعدده والله تعالى يقتنوا هذه سبيلة ادعوا الى الله على بصيره فهو سبيل واحد وقال ولا تتبعوا السبل فهذا هو التوصيف لهذه المساله لكن يعني قوله بالتكافؤ الادله هذا ليس كذلك بل كل مساله يعني لا لها من دليل شرعي فلا تتساوى الادله لا تتساوى الادله فنبدئ بايش من, من مرجح نعم قد تتكافئ لا اخذت تكافا الادله عند الناظر فيها او عند الشخص اما أن الادله تتكافئ في نفسها فلا لا يعني قد ياتي طالب علم عالم ويبحث المساله والله يعني ايش ايش بهذا الشعور تكافؤ أو تساوي الادله فالتكافؤ بالنسبه لهذا الناظر لكن ان الأدلة تكون يعني متكافئه ومساويه في نفسها فلا يقول الشيخ رحمه الله لا بد في كل حال من دليل شرعي يصيب المستدل تاره ويخطئه اخرى لا تتكافى الادله في نفس آه الأمر آه هذا يعني الكلام في هذه المساله تجيدونه في فقه الدر الاول 520 و في الفتاوى العاشر 47 و 400 قول مقالة أبي حامد الغزالي لما قال أكثر لا يشك عند الموت ألكان طبعا لما تأتي المقالة من أبي حامد منها لا شأن وقد ذكر الشيخ السلام نقل كلامه أبي حامد وأيضا نقل شأنها طحوية في خضية لما ذكر ذنب الكلام فذكر مفاسده ومضرته وقال الغزالي كلاما ما معناه يقول هذا الكلام لما يأتي واحد يدم الكلام يأتي الحشوي يعني على السنة السنه قد لا يعتد به لكن يقول عندما يقوله من خبر الكلام فلما ياتي مثلا الغزالي الذي يعني خبر الكلام وبلغ نهايته ودمع بالكلام فيكون كلامه ايش لماذا كله شعر جرب علم الكلام وعرفه وترك مر بنا مر بنا بالمراحل الاربعه جرب الفلسفه وجرب التصوف, وجرب التصوف جربه الاخير والباطنية والكلام جرب هذه الأشياء الأربعة يعني ثمتها رحمه الله فهذه مسألة مهمة أنه حيانا يعني العلوم الحادثة التي تحدث الآن تجد الذين يفتنون بها هم الذين يدخلون وينتصفون فيها أما من بلغ النهاية هو الذر فقد عرف الأمر على حقيقة وأما الذي ما دخل فهو في عافة وسلامة ولدى المؤلف رحيم الله ختم الحموية كما تذكرون وقال أكثر ما يسد للأديان فكذا قال نص متكلم ونصف المتكلم هذا يش سدائيا لأن من لم يدخل في علم الكلام بالكلية فهو في عامية أما من خبره وصل إلى نهايته فقد عرف حقيقته وعرف ما فيه من الضلال والشك والباطل كما هو عند أبي حامل وزانا كما هو عند غيره من عمثال الراجب فهذه المسألة دائما تجد الذين ينبهرون بالعلوم الحاجزة والعلوم التي فيها مفازف تجدهم من من هم في منتصف الطريق لا هو اللي استلم وصار في عائلة وترك هذه العلوم ولا أيضا يعني ملغ النهاية والغاية والذروة هنا لما قال أكثرنا شك يقشل الإسلام رحمه الله ولهذا تجد من تعود معارض الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان بل كما قالوا علماء الكلام زنادقاء هكذا في الدر الأول أما أبو عبد الله الراجل والفخر قال فهو من أعظم الناس هذا الباب نعم هو يعني في غاية الحياة ربو الشيخ رحم الله في بيت المسجمي ذكر ما عنده من الشك وذكر ما عنده من التناقب وذكر من حين تجد يعني ينقض بعضه وبعضه بل في الكتاب الواحد أن كلامه متناقض وربما أصل الأمر به لحد الردة والخروج على الملة درسيه وبعدين كتب كتابه السر المكتوب يا النجوم لكنه في اخر امره تاب عن ذلك لاحظ عباره الشيخ يعني عباره هذه لغايه لما قال بحيث له نغمه الله في التشكيك يعني صار عنده نغمه يعني الشخص يعني يكون عنده رغبه وحرص علاقي ضد اليقين لا صل على هذا صار عنده هم على ماذا على الشك على شك دون دون اليقين هو طبعا كمان من الفوائد المهمه الشيخ بماحبه الله تعالى من ساعه الاصلاء انتو تعرفون ان الرازي مؤلفاته كثيره جدا مو كثير اي لا ومع ذلك الشيخ اعطانا عباره يعني يعني فعلا يعني يريحك من قضيه ما يسمونه ايش مصادر الرازي ايش مصادر فهو الان مصيبه الرازي انك لما تجي الفلسفه هو لقيت يرجع مثل الفلسفه مثلا افلاطون او سقراط الذين يعني احسن حالا لا تجد في الفنسفة لا يرجع إلا إلى فنزينة وإن جئت إلى الأشاعرة ليت يرجع إلى مثلا أبو الحسن ولا يرجع مثلا للباق اللاني تجد يرجع إليش إلى الجويري الذي قرب المذهب الأشهر المعتزلة وإن جئت إلى المعتزلة تجد أن يعني أنه مادة فلأتفزال أخذ من إيش من أبي حسين البصري وهو من المعتزل المتاخري هذا ذكر رحمه الله في الدر الأو... الثاني 59 و 100 ذاكرا عندك مثال على يعني حيرة بن واصل الحموي واذا ذكروا يتوب في سنة سبعة و ستمائة لحظ الحيرة يعني لما يقول استلقي على قفايا وأضع المحافة يقول حتى يطع الشجر يعني نسأل الله العاكي يشوف الحيرة عادنا الله من ذلك حيرة واضطراب ووحشة فالإنسان يحمد الله تعالى والاخوان يعني كل سلمنا الله على الاسلام والسنه وبرض اليقين وانت الان لما تسمع حيرت هؤلاء او حيرت من هو اسوء منهم بالزنادقه هذا العصر تحمد الله تعالى يعني نعمه البرض اليقين وان تهن اليقين يحتري ما يعتريه لكن يعتجي الشخص يعني انا يعني موقنا بالله سبحانه وتعالى محسن ظنه بالله تعالى ما عنده هذا القلق وهذا الاضطراب وهذه الحيرة عند الزنادقة الأمس او من هو أسهم منه الزنادقة من فهذا يعني يجس كل الليل وهو يعني يرجح نعم لما يقول مؤلف أو يقول ابن, آآ آآ ابن واصل يقول ولم يترجح عندي شيء الشيخ بين أنه ابن واصل يعني هو الآن يترنح ويقارب بين حجج هؤلاء هؤلاء والمراد بهؤلاء هؤلاء هؤلاء له المتكلم والمتمزل نعم هو مولح مقارن بين حجر أهل السنة ومع المتكلمون لا بين حجر هؤلاء المطريبون يعني كلهم مطريبون المتفزفة والمتكلمة وكل منهم منه متسلط على الآخر المراد بهؤلاء هؤلاء قال المؤلف كأنه يعني أدلة المتكلمين والفلاس هكذا في الثالث ثلاث ستين ومئتين طبعا هذه الحيرة أعادنا الله من ذلك هذه الحيرة وهذه الشبهات كما ذكر الشيخ أيضا في الدر هذه الشبهات وهذا القلق وهذه الحيرة جعلت بعضهم يفر من هذه الحيرة إليش إلى اقتراف الفواحش والشهوات المهرمات فهذا يبين لك أن هناك تلازم بين الفجور وبين الشبهات وذكر المؤلف الحديث الذي أخرجه أحمد أخوة عليه الصلاة والسلام أخوة من أخاف عليكم شهوات غي في بطونكم ضروجهم ومضلات الفتن هذا كله في الدار الأول 65 و 100 قال رحمه الله وكيف يليق المثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشوى الحديث فأهل السنة هم أحضروا من الناس علما وقينا وسكينة كما ذكر أنك المؤلف وقال أنك علماء الحديث وعلماء أهل السنة يعني عندهم من اليقين ما لا يعني ما لا يعني ما يمكن أن يعبر عنه بعبارة لما قال فأمر يعني, يعني يجل عن رص العوام منهم عوام عن السنة عندهم من اليقين والطمأنينة والسكينة ما لا تجي عنده أئمة المتكلمة وأئمة المجملسة فمثل ما ذكر القصة الطريقة يقول أن الأراجي مر بموكب و جاءت حبوج من فترتها فقالت من قالوا هذا الأراجي عنده ألف دليل عنده دليل على إعتباس مجدونا ألف دليل على إعتباس مجدونا الحصول تحصل حاص Bill هو ما عنده ألف دليل إلا عنده White إلا عنده إلا عنده ألف شك خضيتها وجود هذه أخيرها مسألة ظاهرة بدهية والمسائل الظاهرة الجنية يعني كما يقرن الحقلاء المسائل الواضحة لا يستدل يعني لا يستدل عليها ولا يستدل لها وإنما يستدل بها زين طيب الله اشهد ان الله أشهد الله أشهد, أنك اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمد رسول انما معهم التقليد وهذا القدر قد يكون في كثير من العامة لكن الجزم العلمي غير جزم الهوى فالجازم بغير علم يجد من نفسه انه غير عالم بما جزم به والجازم بعلم يجد من نفسه أنه عالم اذ كون الانسان عالما وغير عالم مثل كون سامعا ومبصرا وغير سامع ومبصر فهو يعلم من نفسه ذلك مثل مثل ما من نفسه كونه محبا ومبغضا ومريدا وكارها ومسرورا ومحزونا ومنعما ومؤدبا وغير ذلك ومن شك في كونه يعلم مع كونه يعلم فهو منزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعلم ذلك نظير من شك في كونه سمع ورأى أو جزم بأنه سمع ورأى ما لم يسمح ويرى والغلط أو الكذب يعرض الإنسان في كل واحد من طرفي النفي والإحبات لكن هذا الغلط أو الكذب العالي لا يمنع أن يكون الإنسان جازم بما لا يشك فيه من ذلك كما يزدون بما يجده من الطعوم والعرايح وإن كان قد يعرض له من الاحراف ما يجد به الحلوى مرّا فالأسباب العارضة لغلط الحس الباطن والظاهر والعقب منزلة المرض العارض لحركة البدن والنفس والأصل هو الصحة في الإدراف وفي الحركة فإن الله خلق عباده على الفطرة وهذه الأمور يعلم الغلط فيها بأسبابها الخاصة كالمرت الصفراء العارضة للطعم وكالحوالي في العين ونحو ذلك وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر الناس الذين يجزمون بما لا يجزم به إنما جزمهم لنوع من الهواء كما قال تعالى وان كثير لا يضلون باهواء باهواهم بغير علم وقال ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرون على باطنيه لما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوه وغير ذلك من الأهواء وامم النصارى فاعظم ضلالا منهم وان كانوا في العادة والأخلاق اقل منهم شرا فليسوا جازمين بغالب مر عليهم بل تجد من ترك الهوى من الطائفتين ونظر نوع نظر تبين له الاسلام حقا يعني كلام المؤلف رحمه الله في هذا هو كله يقرر لماذا يعني يرد على المتكلمة الذين يقولون أن اهل السنة انهم يعني يهجمون بغير دليل في يقولون يهجمون بغير دليل وما هم تقليد وهذا في الحقيقه هم يعني المتكلمه هم الصق بالتقليد ولهذا المؤلف مثلا في الدر يقول وإذا بيّن لأحدهم فسادها فساد حجيج المتكلمين لم يكن عنده ما يدعى ذلك بل ينفي تعظيمه المطلق لرؤوس تلك المقال ثم يقول كيف يخفى على أرسل يعني الآن لما تقول كلام أرسل وهذا غلط يقولك كيف يخفى على إيش كيف يخفى على أرسل يعني أنت ما لقى يتقلد إلا يعني قال يقلد واحدا يعني يستحق يعني أرسط الذي كان يعبد الأوتان فهو الآن يدم أهل السنة بالتقليد نعم ثم تجده مقلد من؟ مقلد هذا المشرك الوثني الذي كان يعبد الأصنام ثم يقول كيف يقفى على أرسطه مع أنه يرى أن الذين قلدوا المعصوم البخصوا أنفسهم العقل يرى أن الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنهم, أيش؟ أنهم مقلدة نعم. وهو يقلد من؟ قلد أرسطه هذا بعض كلام الشيخ في الدار الخامس ستة عشر و300 قال آه لكن جزم العلم غير جزم العلم نعم يعني هذا تعريف ببيع القوم فسلف الصالح أو, أو على الأقل عموما للسنة عندهم جزم لكنه جزم, جزم علم وليس جزم هو لأن الطوائف كما ذكر المؤلف تجد أن الذين ظلوا يعني هو ليس بسبب عدم العلم الحق أو سبب عدم معرفته وهذا يذكر بكلاب طيب أن كفر التكذيب كون يكذب بقلبه ولسان هذا قليل لكن تجد أن, أن, أن, أن, أن ذلك بسبب الهواء بسبب اتباع الهواء كما ذكر المؤلف عن يهود والنصارى فكل إنسان يعني يقول يعني الشيخ يتكلم على أمور مدهي يعني كون الشخص منها اللي يعلم فهذا أمر يجيد الإنسان في نفسه مثلما الإنسان لو أكل شيئاً بالنسبة للمطعومات او شمى شيئاً من تلك الرواح هذا أمر يجده في نفسه هذا الشيء الذي يجده في نفسه يعني هو أمر يعني ضروري وقطعي لأنه ضروري وقطعي لا يحتاج إلى إفن لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى إفن نعم هذا الأمر الذي عبر عن شبانه أمر وجدي او أمر ضروري وقطعي يعني قد يأتي عارب لكن هذا يبقى عارب لكن مثلا عندما ياكل الحلوى يجد حلاوتها هذه ما بينها ما بينها ما بين مطور ما بين ادين يقول اثبت ان الحلوى حلوه الان الان حلاوتها في على لسانك نعم اللي ذكر ثمت حارث مثل ما ذكر عن عندما قال كلمه الصفراء فقدم الإنسان يكون عنده هذه المرة الصفراء فهذه يعني تعكر لوقهم ربما صار الحلو مر او مثلا شيء, شيء ترى بعينك يعني شيء تشاهد بعينك تعاينه يعني عين اليقين شيء تعاينه ثم يقولك أحد أثبت أنك يعني ترى ها أنا أشاهده فهذا أمر يعني وجدي ضروري لم تكاتع عن وقد يعرض عارض مثلا فيش الحوال قر رحمه الله والغلط او الكذب يعرض الانسان يعني قد يغلط انه اللي هو مثلا في الفهم والكذب ايش في النقل اللي هم الافتات فهذا قد يعرض الانسان وكما ذكر المؤلف رحمه الله في مواطن ان يعني قد يعرض الانسان يعني يمكن شيء بديهيا لكن هذا يبقى يبقى امرا حارزا ويبقى ايضا في حق بعض الأشخاص في بعض اما نجد واحد او طائبه كما يظن المتكلم والله ينكرون الحقائق البدائيه فهذا ليس ليس كذلك والمؤلف نفاه وبين فساد هذه المقاله قال رحمه الله فالاسباب العارضه لغلط الحس الباطل او ضاع الحكم ليس المرض طبعا هنا المؤلف رحمه الله بالنسبه للحس اثار انه المعهود عندنا في فيما في في هو يسمع البعض لما ياتي الحس يتبادر الذهن أن الحس فقط بالحواس الخمس المؤلف رحمه الله رد هذا الكلام وبيّن أن الحس قد يكون قد ظاهرا بالحواس الخمس المعروف وقد يكون باطنا واستدلبوا يمتقل تعالى فلما حس إيسا منهم الكبرى فالإحساس ليس هو الإحساس فقط بل هو إحساس يشفى الإحساس الظاهر والباغ هذا ذكر رحمه الله في التسعية الأول 58 و قال وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر الناس الذين يجزمون بما لا يجزم به إنما جزمهم لنوع من الهوى هنا الجزم لأجل الهوى ليس لأجل الجهل وعدم العلم وهنا يبينك أن المؤلف رحم الله كما سبق المرة بنا وتجد المؤلف من الله عليه بمعرفة آفات النفوس ودقائق تلك الآفات ويتكرر من هذا الشيء يجيد النساء في نفسه وربما لا شك براءة الشيخ بنصوص الوحيين وأيضا يكون خلطة بالناس وكان الشيخ رحمه الله منتصبا الناس العام والجند والتجار كما نكر في ترجمة يعرفوا يعرف هذه الآفات وتلك البلايا ذكر عندك اليهود والنصارى قال تجد اليهود يصممون يصلون على باطلهم في نهوسهم من الكبر فاليهود عندهم من الكبر والحسد والقسوة ما ليس عنده عند النصارى النصارى قال نفسهم أقل شرا لكن يغلب عليهم ما يغلب عليهم الضلال والشرك ويقوم يقول بالخيمي باب الفائده يقول الطبيعة الدمويه هو الطبع الدمويه بنظره العصر لا يتكلم عنها هو كان عن الطب يعني يقول الدموية الدمويه للمسلمين جعلت يغلب عليهم العقل والشجاعه والفهم والطبيعه الصفراوية لليهود يعني جعلت يغلب عليهم الحزن والهم والغم والطبيعه البلغميه للنصارى يعني غلبت عليهم البلاده وقلة التام كذا في الهديد المعاد الرابع خمسة عشر وارضامية طيب فضل. والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم او لا يعلم مرجعه إلى وجود نفسه عالمة ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجود نفوسنا عالمة كما احتج على منكرية إخبار متواترة لان نجد نفوسنا عالمه بذلك جازمه به في علمنا وجزمنا بما احسسنا وجعل المحققون وجود العلم بخبر من الاخبار هو الضابط في حصول التواتر تواتر وجعل المحققون بخبر من الاخبار هو الضابط في حصول التواتر لم يجز الا لنحدوه بعدد ولا صفه بل متى حصل العلم كان هو المعتبر الانسان يجد نفسه عالمه وهذا حق فانه لا يجوز ان يستدل الانسان على كونه عالما بدليل فان علمه بمقدمات ذلك الدليل يحتاج الى ايجاده نفسه عالما بها فلو احتاج علمه بكونه عالما الى دليل افضل إلى الدور أو التسلسل فلو احتاج علمه بكونه عالما الى دليل افضل الى الدور او التسلسل ولهذا لا يحصل الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان أو إن كان نظريا إذا علم المقدمتين وبهذا استدل على وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلمي وإن كان في, المسألة في هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضوع الغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسه عالمة عند علمه, عند علمه بذلك الدليل كما يجد نفسه سامعة رائعة عند الاستماع للصوت والترائي للشمس أو الهلالة وغير ذلك والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الدراكات والحركات بما جعله الله من الأسباب وعامه ذلك بملائكة الله تعالى فإن الله تعال... فإن الله سبحانه ينزل ينزل بها على قلوب عباده بها على قلوب من العلم والقوه وغير ذلك ما يشاء فطبعا الشيخ لما نقول المقصود كما مر في عبارات تذكرك ان المقصود المقصود لما في حتى تذهب تاريخنا الفهم هي تغطيها نوع من الخلاصه ونوع من النتيجه وكذا ايضا لما قال يغنى الغرب قال ان معرفه الانسان بكونه يعلم او لا يعلم نرجعه الى وجود نفس يعلم فكون الانسان يعني انه يعلم او لا ان نقول هذا امر ايش وجدي ضروري يجده هذا يحتاج ليش لا يحتاج لدليل لا يحتاج في نفسه حتى لا دليل الدور او او التسلسل قال فإن ألا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالم بدليل فإن علمه بمقدمات ذلك الدليل يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بها إذن لحظ الآن هذا الأمر البدهي الضروري لا يستدل لا يستدله له أمر ظاهر وبين ولهذا الشيخ رحمه الله في مواطن يقول دائم أن الأمر البدهي الضروري إذا احتجي أن يستدل عليه يزداد ماذا هذا الأمر اليقيني الذي لا يحتاج إلى دليل عندما تستدلع له يوقع في الشك والإطلاق فدائماً المقدمات البداية الضرورية الوجدية لا تحتاج إلى لا دليل لأنها واضحة أيضاً كذلك الأشياء الواضحة كما أنها لا تحتاج إلى دليل أيضاً لا تحتاج إلى تعليل تجد وتقول يا فضيلة الشيخ عرفنا الإنسان ما يحتاج إلى عرف هذا قدامك هذا الإنسان هذا زينه هذا عمره هذا فلانه لعله نجيب تعرفة التعرفة كما يقولون لا, لا يزيده إلا خفاء واشتباء ولهذا تجد المناطقة لما يشتغلون بهذه المدهيات يعني يضيعون أعمارهم ويضلون أنفسهم يقولك الإنسان حيوان ناطق لما بعد تجد حيوان ناطق أصلا يعني ما ينضمه حيوان ناطق هذا أيضا الجن الجن كذلك الجن هم حيوان عندهم حياة وينطقون المقصود من المقدمات البدهية الضرورية الوجدية لا يحتاج إلى الاستدلال عليها هنا لما قال الشيخ الدور طبعا الدور هنا الدور المنتنع وتسلسل المنتنع وتسلسل المنتنع وتوالي عروض العلية والمعلومية لا إلى نهاية والدور المنتنع لأن هناك دور يعني يصح ودور لا يصح الدور هنا الذي نصحوله من الدور القبلي او الثبتي وهو توقف الشيء على ما توقف عليه صح التعريف لكن خذها يعني بالمثال لما جاء واحد يقول خذ زيت اوجد امر وامر اوجد زيت اوجد زيتا هذا ايش ممكن وممتنع هذا ممكن هذا يسمونه ايش الدور يعني ابو كلايد هذا الا مع مثلا تلان هذا اسمه زيد بن حمر تيبوا الله حمر اوجد زيد زيد اوجد حمر هذا يعد دورا ممتنحا وهو ايضا فيه تلقظ كيف يكون هذا ايش ابو ابن في نفس الوقت كم بقي خمس تقات طيب طيب نحن اللي يبعلي بعدها ولهذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان علي اللهم أيضه بروح كدس وقال تعالى كتف في قلوبهم إيمان وأيضهم بروح منه وقال صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء والسعان عليه وكلا إليه ومن لم يطلب القضاء ونبستان عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده قال أبي الله من سعود كنا نتحدث أن السكينة سأمطق على لسان عمر وقال من سعود أيضا إن للملك الأمة والشيطان الأمة فلمة الملك الملك, الملك إعاد بالخير وتصليق بالحق ولمن في الشيطان إعاد بالشر وتكليب بالحق وهذا الكلام الذي قال عبد المسعود هو محفوظ عنه وربما رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل من شعور وإرادة طيب عقل هنا الآن موجب الكلام هنا عن الملائكة وتأييدهم لأنه قال يعني أن العلم قد يكون هي فضل من الله تعالى لما قال وعامت ذلك بملائكة الأنباء السببية قال فإن الله سبحانه وتعالى ينزل بها أي بسببها على قلوب عبادة في العلم والقوة وغير ذلك فذكر مثلاً, مثلا لما قال حساب الثابت رضي الله عنه اللهم أيدهم بروح القدس أيضا الله تعالى قال عن المؤمنين الذين حققون أصل الولاء والبراء قال في وعدهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم منهم قال لا تجد قوم أمنون بالله والأمر آخر ودون ما تحد الله ورسوله وكانوا أبائهم وأبناهم وإخوانهم وعشرتهم أولئك كتب في قلوبهم والإيمان ولهذا الشيخ رحمه الله يقول هذا التأييد بروح منه لكل من لم يحب عداء الرسل الذين لا يحبون عداء الرسل ويبغضونهم هم المؤينون فكونوا يحبون أولياء الله ولو كانوا أجانب وأباعد ويبغضون عداء الله ولو كانوا أقالب نعم يحصلهم التأييد ولا نفاع مثل ما مر بنا في كلام الشيخ عن صلاح الدين رحمه الله أن صلاح الدين ونور الدين ذنك رحمه الله عليهم لما جاهدوا أعداء الله جاهدوا الصنبين أيدهم الله والعكس الذين والوا أعداء الله ما نالوا إلا الخذلان والحرمان كما واقع في القديم والحديث أثر المسعود سيتحدث عن المغلف الذي هنا لما قال المسعود ان للملك لما يعني اللمه هي الشيء الذي يكون إيشك يعني الأمر العارم الذي ليس له مكتن ولا لبت هذا المراد بهذه اللمة فالشق نيفك اللمة, اللمة من الشيطان او لمة من الملائكة طيب العليل نقف عند هذا ونحن إن شاء الله في الدرس القادم والله التوفيق وصلنا نصر بالحمد وعلى الله وصحبه أجمعين I love you.